وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنيا بِمَصَابِيحَ وجعلناها رجوما رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأبكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في غلاء كبير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 هو الذي جعل لكم الارض لولا فامشوا, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليهم مشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء أن يرسل, عليكم حاصباً ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فَوْقَهُمْ فوقهم صافتهم مَا يمسكهم ما يمسكون ما إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هو لَئِنْ أَرْسَلَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ أَكْثَرُكُمْ ۚ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۚ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَخْشَىٰ إِنْ أَمْسَكَ اللَّهِ ۚ فِي أَشَدُّ خَشْيَةً ۖ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ۚ هَلْ مِن يَمْشِي سَوِيًّا على صراط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 قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا او رحمه فمن يجير الكافرين من عذار اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غضرا فمن ياتيكم فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لعلى عظيم فستبصر ويبصرون بأي كنر مفتون إن ربك هو اعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فلدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من للخلافين وغير معتد اثيم وكل بعد ذلك زريم ان كان ذا مال اذا تتلى عليه اياتنا قال صغير الاولين سنسمه على الخرطوم ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا اذ اقسموا لا مصبحين ولا يستثمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت الصريم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حظكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حقد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسبهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدرني ومن يُكذِّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقم لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فَهُمْ مِنْ فهم من أَمْ مُفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب وهو مكظوم لولا ان تداوى كوني من ربه له بذل العراق وهو مذموم فجتبه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليسلقونك بابصارهم لما سمعوا لما سمعوا الذكر ويطوبون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما عادم الحق كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالقارية وأما عاد فاهلكوا بريح صرصم عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام خزوم فدار القوم فيها فدار القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تَذْكِرَةً وتعيها أذن واعية فإذا مفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدبتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من قوته كتابه بيانه فيقولها مغرو كتابية إني ونلت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية مطوفها دانية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 ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة فرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المستين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما يمصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه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 والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إِنَّ عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إِلَّا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ما ملكت ايمانهم فَإِنَّهُمْ غير مبؤومين فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم واعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا بل كمُهتدين عن اليمين وعن الشمال عزين أَلَقُمَ عُكْلُ مِئَمٍ مِنْهُمْ أَيُدَخَلَ جَنَّةً عِزِّينَ كَلَّا إِنَّ خَلَقَنَا مِمَّا يَعْلَمُونَ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 قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونسرا وقد أولوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا غلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال روح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إذا إن ذرهم يذلوا عبادك ولا يردوا إلا فج وقفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ممنوع وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع فر من الجن فقالوا إن سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد آمنا به ولن نشرك بربنا احدا وَأَنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله وأن وأن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوثون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسن السماء فوددناها مرئت حرسا شديدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وأنا لا ندري أشرٌ قيد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق إدداً وأنا ضمننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا وهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أَسْلَمَ فأولئك حروا وشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتناهم فيه وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْرُو مَعَ اللَّهِ أَحَدٌ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبَدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَبْكُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لن إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خائدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما نوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا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 إِنَّ لك في النهار سَبْحًا طَوِيلًا وذكر اسم ربك وَتَبَتَّلْ اليه تبت رب وَالْمَغْرِبِ والمغرب لا إِلَّا إلا هو فاتخذه وَكِيلًا وقيله، واصبر على ما يقولون واهجرهم جَمِيلًا جميلة، وَالْمُكَذِّبِينَ والمكذبين قل إن ومهلهم قليلاً إن لدينا أن كانوا وجحيما، وطعمنا قصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا, كما أَرْسَلْنَا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخلا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولبان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 علم ان سيكون منكم غواخرون يضربون في الارض واخرون يضربون في الارض يتقون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فادوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واغرضوا الله قروا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم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 ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوبا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سَأُرْهِقُهُ صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أتبر واستكبر فقال إن هذا لا سحري مؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما درى ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النيل إلا ملائكة وما جعلنا عددهم وما جعلنا عددهم إلا فتن للذين كفروا ليستيقن الذين آوت الكتاب يستين الذين قوت الكتاب ويزداد الذين آمنوا بما نو ولا يرتاب الذين قوت الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم رض والكافرون الذين في ماذا رض الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود رب دائله وما هي إلا دكار البشر كلا والقمر والليل إذ أدمر والصبح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لما شاء منكم أي تقدم أو يتأخر كل نفس بما كسرتهن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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمرٌ مستنفرةٌ فرَّت من قصورة بل يريد كل مرءٍ منهم أن يُؤتى صحفًا منشَّرًا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهلُ التقوى وأهلُ المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسم الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بلانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مغيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا الماجموعة قرآن فإذا قرناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرى وُجُوهٌ يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وَوُجُوهٌ يومئذ باسرا تظن أي يُفْعَلَ بها فاقرة. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والدف بالساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمقى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يق نطفه من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 إِنَّ هَذَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطهيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلامها وذليت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضه وأكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها فقديرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وردام مخلبون إذا رأيتهم, إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفورا واذكر اسم ربك بكرةً وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 بسم الله الرحمن الرحيم والبرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او مذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل اقعدت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ مهلق الأولين ثم مطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجدين ويلو يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إممهين فجعلناه في قرار مكين إلى غدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ أَلَمْ نجعل الأرض فاتحة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها واسيا شامخات وأسقينا ما أنفعتا ويل يوم ذي المجدين إِلَى مَا ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ويل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشغر كالقصر كَأَنَّهُ جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم ديد فديد ويل يومئذ للمتذبذين إن المتقين في ظلال وأعولون وفوائدهم مما يشتهون كلوا وشربوا لي أما بما كنتم تعملون إن ذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ كنوا ودمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فَبِأَيِّ حديث بعده يؤمنون